بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون ولقن فتنة الذين من قبلهم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 والله فإن أجل الله لا وهو السميع العليم ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين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 إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا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 وَإِذْ رَاهِمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَبْدُ اللَّهِ وَاتَّقُوا ذَنْكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أُوْثَانَهُ وَتَخْلُقُونَ إِثْكَ اِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دون لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين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 ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولفائه أولئك يأسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قَالُوا قَتَلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دون اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 انه هو العزيز الحكيم وواهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريتهن نبوه والكتاب واتيناه اجره في الدنيا وانه في الاخره من الصالحين ولوط اذ قال لقومه ان 119. أإنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين 110. أإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر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 قالوا قَالُوا إِنَّمُهِلُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُقَى قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّ وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا نوطا بهم وضاق بهم زرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين 110. منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون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 فَكُلٌ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبَوْ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الْصَيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ وَمِنْهُمْ من أَغْرَقْنَا وَمَا كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أَنفُسَهُمْ يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وَإِنَّ أُوْحَانَ الْبُيُوتِ لَبَيْتٌ عَنْكَ بُوَتٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتَلْكَ الْأَمْسَالُ نَظْرِبُهَا لِلْحَافِظِينَ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 والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتين هم بغتت وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقولوا ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون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 الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من زابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم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 ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به, الأرض فأحيا به الأرض من بعض موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون